يا ساهرة اهجعي يظنيك في سهر ويمسافرة ارجعي ما صار هذا السفر امتى يطل النهار ما عندي صبر نروح يم المطار نستقبلك يا قمر عسى حبيبي انا من بعد غيبة شهر يذكر ليالي الهنا ويذكر ليالي السمر خليش بيها المهى ساحر بلي يا سحر الزين كلها لها من بد كل البشر ساعة لفه بالوصول وقفوا يمي نظر نظرات خلي تقول أنت حبيب العمر المشاب.